نظم المقدمة الآجومية للعلامة محمد بن آب القلاوي التوادي قال ابن آب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي وبعد فالقصد بذى الموهوم تسهيل منثور ابن آج لمن أراد حفظه وعاسر عليه أن يحفظ ما قد نوثرا والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل باب الكلام إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع أقزامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنا فالاسم بالخط وبالتنوين أو دخول اليوراث فقف ما قفوا وبحروف الجر وهي من وعن وفي ورب والبا وَعَلَى والكاف واللام وواه والتأ ومذ ومنذ والعل حد والفعل بالسين وسوف واب قد فعلا وتتاني في ميزه ورد والحرف يعرف بان لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كابلا باب الاعراب لعراف تغيير اواخر الكلم تقدير لو لفظا فذا الحد سنم وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للاعراب اقسامه ارباعه تام رفع ونصب ثم قصد جزم فالاولان دون ريب في الاسم والفعل المضارع معا فالاسم قد خصيص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما باب علامات الرفع ضم وواو الف والنون علامة وفعي بها تكون فوفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء ووفع به الجمع المكسر ومهجميع من مؤنث فسالما كذا المضارع الذي لم تصل شيء به كيهتدي وكيصب وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك وهكذا الجمع الصحيح فعرف ورفع ما فنيته بالآلف وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعل تفعلون باب علامات النصب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 وانصب بكسر جمعة في سل، وعلم بأن الجمع والمثنة نصبوهما بالياء حيث عنا والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت باب علامات الخط علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي فالخفض بالكسر لمفرد وفا وجمع تكسير إذا من وجمع تأنيف سليم المبنى واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسات فاعرف واعترف واقفض بفتح كل ما لا ينصرف باب علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم على متان فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لاخريك لم يكن فتى واجزم بحذف مكتسع تلالا اخيره والخمسة الافعال باب قسمة الأفعال وأحكامها وهي ثلاثه مضي قد قل وفعل أمر ومضارع على فالماضي مفتوح الأخير آبذا والامر بالجزم لدى البعض ارتذا ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائدين أي تفدره وحكمه الرفع إذا جود من ناصب وجازم كتسعد باب نواصب المضارع ونصبوه بأن ولن إذا وكي ولام كيلام الجهود يا بقي كذا حتى والجواب بالف والواو ثم أوزقت اللطفا باب جوازم المضارع وجزم اذا اردت الجزم بلم ولما ولم لم ولم ولم ولم والدعاء ثم لا في النهي والدعاء ولم ولم ولم وما ومن ولم ولم ولم متى ولم ولم ولم وحيثما وكيفما ولم ذا في الشعر لا في النفر فدر المأخذا المرفوعات من الأسماء باب الفاعل الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجدا وظاهرا يأتي ويأتي مغمرا كصطاد دين واشتريت أعفرا باب النائب عن الفاعل إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانت به فأول الفعل اضمما وكسر ما قبل آخر المضي حوتما وما قبل آخر المضار يجيب فتحه بلا منازع وظاهرا ومبمرا أيضا ثابت كأكرمت هند وهند ضربت باب المبتدأ والخبر المبتد اسم من عواب الانسل لفظية وهو برفع قد مسم وظاهرا يأتي ويأتي مبمرا كالقول يستقباح وهو مسترا والقابر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم ابدا ومفردا يأتي وغير فأول نحو سعيد مهتدي والثاني الأرباعة مجرور نحو العقوبة لمن يدور والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فعله كقولنا زيد اتى والمبتدى مع الخبر كقولهم سيد أبو هدوب طب باب كان وأخواتها ورفعك الإسمى ونصبك الخضر بهذه الأفعال حكم معتبر كان وأمس بات أصبح أضحى وصار ليس مع ما ما زال من فكى وما فتي أما دامى وما منها تصرف له بما لغا ككان قائما زيد وكن بروا واصبح صائما باب ان واخواتها عمان كان عكسه لان ان لكن ليس ولع الهوى كان تقول ان مالك العالم ومثله ليس الحبيب قادم اكد بان ان شبه فيك ان لكن يا صاحي للاستدراك عنه وللتمني ليس عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل باب ظن وأخواتها اغضب بأفعال القلوب مبتدا وخابرا وهيا ظننت واجدا رآ حسبت واجعلت زاعما كذاك خلت واتخذت عارما تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا التوابع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 وعلم هديت الرشد ان المعرفه خمسه اشياء عند اهل المعرفه وهي الضمير ثم الاسم العالم فذو الاداه ثم الاسم المبهم وما الى احد هذه الاربعه فافهم المثال واتبعه نحو أنا وهنج والغلام وذاك وابن عبنا الهمام وإن ترس من شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر ومهما توردي تقريب حده لفهم فكل ما لآلف واللام يصلح كالفراس والغلام باب العطش. هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشارة يا سامع ألوان والفا ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم الك الكجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثبت وقول خالد وعامل سدد ومن يتب ويستقن يلقى وشد باب التوكيد ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم قف فعرفي كذاك في التعريف ثقف الآثار وغابه الفاظه كما ترى النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع كجاء زيد النفس يصول وإن قومي كلهم عدول ومروذا بالقبض قومي ارمعينا فاحتضني فعالا باب البدل إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل أقسامه اربعه فإن ترد إحصائها فاسمع لقولي تستفد فبادل الشيء من الشيء كجاء بيد أخوك ذا سرور بايجا وبادل البعض من الكلك من يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن وبادل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني وبادل الغلق نحو قدرك زيد حمارا فارسا يبغي العين المنصوبات من الأسماء باب المفعول به مهما ترسما واقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه كمثل زوت العالم الأديب وقد ركبت الفارس النجيبا وظاهرا يأتي ويأتي مغمرا فأول مثاله ما نكرا والثاني قل متاصل ومن كذار لي اخي واياه اصيل باب المفعول المطلق والمصدر اسم جاء فارثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا وهو لدى كل فتى ما بين لفظي ومعنوي فذاك ما وفاق نقض فعله كزوجه زياره لفضله وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كافرحت جذلا باب الضر الظرف منصوب على اضمان في زمانيا مكانيا بذا يفي اما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلات ثم ساحرى وغدوه وبكره ثم غدا حينا ووقتا امدا وابدا وعتمه متى وصباحا فاستعمل الفكراتنا المجاحا ثم المكان يومفاله الذكورا أمام قدام وخلف وورا وفوق تحت عند معئزاء تلقاء ثم وهنا حذاء باب الحال الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسر ونصبه حتبكجا أذين ضاحكا مبتهجا وباع عمرون الحصان مسرجا وإنني لقيت عمرا رائدا فعل فال وعرف المقاصد وكونه نكيرة يا صاحي وقتلة يجيء باتضاحي ولا يجيء باتضاحي لا يكون غالبا ذو الحال الا معرفا في الاستعمال باب التمييز اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز مسم فوصب وقل قد طاب زيد النفس ولي عليه أربعون فلس وقالد أكرام من عمر اباء وكونه نكيرة قد واجبا باب الاستثناء إلا وغيروا سوا سوا خلاعدا وحاشا استثنى حوا إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعده لا ينصب تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتى الناس إلا بكرا وإن بنفء واتما من حليا فابد لو بالنصب مستثنيا كلم يقم احد الا صالح او صالحا فهوالدين صالح او كان ناقصا فاعربه على حساب ما يجيء فيه العاملاء كما هدى الا محمد وما عبدته الا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر وحكم ما استثنته غير واسوا سوى سواء أن يجر لا سوى وانصب أو اجر ما بحاشا وعدا خلاقا استثنيته معتاكبا في حاله النصب بها الفعليه وحاله الجذ بها الحرفيه تقول قام القوم حاشا جعفرا او جعفر فقس لكيما تغفرا بابناء انصب بلا منكرا متاصلا من غير تنوين اذا افرد تقول لا ايمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب ويجب التكرع والاهمال لها إذا ما واقع الفصان تقول في المثال لا في عمري شح ولا بخل إذا ما استقري وجاز إن تكور متاثلة اعمالها وأن تكون مهملة فقولوا لا ضد لربنا ولا ندا ومن يأتي برفين فقبلا باب المنادى إن المنادى في الكلاميات خمسات أنواع لدى النحات المفرد العلام ثم الناكرة أعني بها المقصودة المشتهرة ثم تضد به فانت به ثم المضاف والمشبه به فالأولان ابنيه ما أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم تقول يا شيخ ويا زهير والباقي فوصبا له لا غير باب المفعول لأجله وهو الذي جاء بيانا لي كينونة العميل فيه والتصب كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر باب المفعول معه وهو اسم تصاب بعد واو معيه في قول كل راوي نحو اتى الامير والجيش قباء وسار زيد والطريق هاربا المخفوضات من الاسماء باب الاضافه الفطض بالحرف وبالإضافة كمثل زرتبنا أبي قحافة نعم وبالتبعية التي قالت وقررت ابوابها وفصلت وما يلي المضاف باللام في تقديره بمن وقيل او بفي كبن استفاد قاتم المضار ونحو مكر الليل والنهار قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام عشرين بحمد ربنا وحسن عونه ورفده وفضله ومنه موهومه رائقة الالفاظ فكل ما حوته لاستحفاظ جعلها الله لكل مبتدئ دائمه النفع بحب احمد صلى عليه ربنا وسلم واله وصحبه تكظما